شبكة ومنتديات الشيخ سعود الشريف تقدم لكم استو... اعتدلوا أقيم صفوفكم ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم الله أكبر الله أكبر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 صالح إبراهيم وموسى الله اكبر الله اكبر سمع الله لمن حمده ربنا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 في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سر مرفوع وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خنقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت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 Zeg je hamida. to